فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إِنَّا جعلنا ما على الْأَرْضِ زِينَةً لها لنبلوهم أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَيْدًا جرزا أَمْ حسبت أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ والرقيم كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا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 وربطنا على قلوبهم إِذْ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات وَالْأَرْضِ لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا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 من يَهْدِ الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أَيْقَاظًا وهم ركودا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 قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أَحَدَكُمْ بورقكم هذه إلى الْمَدِينَةِ فلينظر فلينظر أَيُّهَا أَزْكَى طعاما فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ وليتلطف ولا وَلَا بكم نَبِيكُمْ إِن انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيان روبهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة راضعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم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 وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقَرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ فَلَاثَمِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قل اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا له غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ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 واتل ما أُوحِيَ إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يَدْعُونَ ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا قطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وَكُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءَ فليكفر إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِكُهَا وإن يستغيثوا يغعثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا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 ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما أظن الساعة قائمة ولئن وددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا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 هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم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 بِسَالِ الظَّالِمِينَ بدلا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عِبَدًا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 ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سَنَةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا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 فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فابوا ان يضيفوهما, فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراك بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا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 ويسألونك عن ذي القرنين كلس أتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا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 ذكرى وكانوا لا يستطيعون سماع، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادا من دوني أولياء، إننا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا.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 ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إِنَّ الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا